اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إذا أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى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 فناها رفع سمكها فسواها وأطش ليلها وأخرج ضحها والأرض بعد ذلك دحها أخرج منها ما أها والجبال أرساها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 ما من تغا واثر الحياه الدنيا فان الجحيمه هي الماوى وان من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الاوان فان الجنة هيّا المؤمّنون اسألونك عن الساعة أيّان مرّ ساها في مأتم ذكرها إلى ربك موتها إن إنما أنتم ضر مي من يخشها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى